119. فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد 110. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن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 لخالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم 116. وأطيع الله وأطيع الرسول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 من أزواركم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة